وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فر من الزحف